تعرفون الصحابي عبد الله بن أنيس هذا الصحابي والحديث في البخاري طبعا عبد الله بن أنيس سمع أن رجلا يقال له خالد الهذلي من قبيلة هذيل في مكة خالد الهذلي هذا جمع مجموعة من من عياني قبيلته لقتل النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا على قتل الرسول قيل عددهم مئة وقيل ألف انتقل الخبر وصل الى ان جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل قال يا رسول الله ان خالد الهذلي في مكة والرسول في المدينة سمعنا انه جمع الفا من قبيلة يريدون قتلك واش قال الرسول قال انا اقتله ان شاء الله هنا انتبت الرسول الصحابة جلوس قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من يأتيني برأس خالد وله الجنة قام الصحابة كلهم وقفوا لما وقفوا اول ما انتصب الصحابة هقوف تقدم من بينهم عبد الله بن عنيس قال ماذا له يعني وش تعطيه قال له الجنة قال انا يا رسول الله يعني انا اتيك برأسه قال لها الرسول رح ائتني برأسه لك الجنة طبعا هذا الكلام في المدينة وعبد الله بن عنيس وخالد الهدلي في مكة قال الرسول رح اذهب قال وما هي صفته وصفه لي قال هو رجل كبير قومه فصيح اللسان إذا تكلم أسكت من أمامه عرف بقوة الشعر إذا تكلم شاعر قال قال عبد الله بن نيس أنا أأتيك برأسي يقول طلعت والله لا أعرفه ولم أره فمشيت من مكة إلى المدينة عشرة أيام أمشي في الليل وأنام في النهار من شدة الحر يقول لما أقبلت وصلت إلى مكة تظاهرت من باب من كان لحيلة فليحتل يقول تظاهرتني ضيعت لي بعير من عين البعير فلاني مرأ الناقل فلانية مرة البعير يقول مش عندك وصفنا بعيرك واين بعيرك يقول اجتمعت وأنا أذني عندهم والعين تتلفت أدور خالد الهدري يقول فلتفتت فإذا بأناس قد اجتمعوا في مكان أبعد عنا شوي قلت على ماذا يجتمعون أولئك منهم قال هذا خالد الهذلي امير قبيلتنا او شيخ قبيلتنا اجتمع مع قومي قال على ماذا قال اجتمعوا يريدون قتل الرجل يقال انه رسول محمد بن عبد الله في مكة في المدينة قال وين خالد قالوا شيف خالد يقول فعرفت خالد يقول فصوبته عيني فعرفته يقول فاقبلت على خالد وسلمت عليه اول ما سلم عليه يقول قال من انت قلت رجل من العرب ضيع بعيراً وجاء يبحث عنه ثم سمع أنك تجمع قومك تريد قتل محمد بن عبد الله وأنا جاي أضع يدي مع أيديكم من باب الحيلة قال فقربني منه يقول استغليت الموقف وهذه الفرصة التي لا تضيع قال استغليت هذا الموقف فبدأت أكون حول خالد الهذلي إذا تحرك كنت عن ميمنته وإذا أتى من اليسار كنت على ميسرته يقول كنت حوله حتى لفت نظره إلي يقول لما كادت الشمس أن تغرب وتغيب قال خالد يا قوم أبيت بيت هذه الليلة وإذا أصبحنا بالصباح ذهبنا لقتل محمد يقول جيت أنا عنده يقول عبد الله من الناس قلت أما أنا تسمح لي أنام معك في الخيمة قالوا خير يا طير من أنت يعني مثل معرفة على قراتك ماذا تريد؟ قال أنا شاعر وأريد أن أسامرك على الشعر قال تحفظ ولا تقرض؟ قال أحفظ وأقرض قال سمعني يقول فسمعت أبيات فأعجب بها فأسمعني فرد علي وأرد علي مباهرة قال لما سمع كلامي قال إذن أنت لابد أن تسهر معي الليلة في الخيمة مسامرة ابن كثير يعلق يقول هذه أحسن مسامرة في التاريخ أزيان سهرة هذه سهرة, سهرة جابت رأس رجال على حق إن شاء الله تعالى دخل معه في خيمته وجلس يقول يعطيني قصيدة وأعطيه يعطيني بيت وأرد عليه يقول مللت الوقت مشى يقول حتى تعب خالد يا الخالد العبدالله بنس أتأذى لنا أن ننام قال رجعلك ما تقوم نم قال فنمت وتظاهرت بالنوم تظاهرت أني بنام يقول حتى سمعت غطيطة خلاص يقول لما سمعت غطيطة طلعت سيفي وجزيت رأسه بسم الله ربي هذا الغلام يقول فقطعت رأسه عدنا زت وزيادة ليست ربا هنا يجوز مع التحية لمحمد بن عبد الله حط الرأس في الخرج وحمله على ظهره وطلع من مكة إلى المدينة يقول عشرة أيام ونمشي يوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والخرج معه في رأس الرجال فإذا ينزل الخرج وفتحه وطلع الرأس يتدرب وقف الرأس عند النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أقبل على الرسول قال له رسول أفلح وجهك قال وجهك يا رسول الله أما الأمانة فهي معي وفتح الخرج حتى وقف الرأس عند النبي صلى الله عليه وسلم رفع الرسول الرأس قال هذا الذي يريد قتلي عبد الله بن يسم أهم مرحين الراس قال الجنة وين وين الجنة طيب أنت تقول جيب لي الرأس لك الجنة الجنة يا رسول الله قال فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بعصى في الأرض رفع الرسول العصا قال خذ يا ابن أنس خذ هذه العصا تتكئ عليها في الجنة والجنة على العصي يوم إذ قليل يقول فرحت بتلك العصا وأخذتها وأصبحت أمشي بها وأنا بها وأصلي بها وأقاتل بها حتى عند موته أوصى أنني إذا مت فكفنوها وغسلوها وأدخلوها معي لحدي وبقبري قالوا فمات رضي الله عنه وأرضاه وقد كفنت العصا معه ودفنت معه وأنا أشهد أشهد أنها ستأتي يوم القيامة وقد اتكأ عليها ابن أونيس كما أخبره الصادق المصدوق الذي لا ينطق عنها وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا